ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحتمين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من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 وصل مدينه قال يا موسى ان الملا يئتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين